وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قانوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يعزنون.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 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حتى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ علي وعلى والدي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 وَعَدَ الصِّدْقَ الذي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِيدَانِ نِي أُخْرِجُ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ الله ويلك إ وَعدَ اللَّ حَُّ فََقُُ مَا هذا إِللا أَسَط الأأَوَّلين أُلائكَ الذيينَ حَّ لَيهِمُنقَوْن فِي أُمَمِ قَدَ خَلَتْ مِ قَلهِم مِنَ, من الجِِّ وَالإِنس إ ُم كَوا خَاسِرم وَلِكُلِّ دََجَاتُم مَِّ عَامِلُ وَلِوفِيَوُم عَملَهُم وَهُم لا يُظْلَُون وَيَوْمَا يرَضُ الذيذينَ كَفَوا عَ النَّارِ أَذهَبَةُ طَباتاتِكُمْ فيِي حياتاتِِكُْ مُدَُّّا وَسْتَتَاتُم بِهَا اليَوومَة جِزَون عَ بَهون بِمَا كُُم تَسْتَك بِونَ فِي الأرض بِغَيْيرِ الحَقّ وَوبما كنتُُ تَفْسُقُول وَكُرَ خاعَادٍ إذ أَذَرَ قَومَهُ بِالْأَحقافِ وَقد خَلٍَ نُذُرُ مِن بَ يديْهِ وَمِن خلَفِ.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 بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ يَرِيعٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 فَلَمَّا قُضِيَ وَاللَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مستقيم. يا من دع اجب داعي الله وامن به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَانَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم